بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل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 وَبَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 فَلَا مَرْدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ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 وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم صوء الحساب ومؤاهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إليك مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعلم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 لله الأمر جميعاً، فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولقد استهزئ برسول من قبلك، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً